في عليه حتى هذا علمه الله إياه ثم لما رأوا خلط الإنسانية في دائشة وظار من الناس قد ينسحن لكم اليوم أنه تناسبة العالم الكلية وأنهم آلات السيء وأرباء أن يحكموا وإطلاقون يا سفرات وقل ذلك من السمساد العجب هذه يا علمان ويا كافر ويا عابدين على رب العالمي هؤلاء العالمين هؤلاء كيف عرفوا الله رب العالمين والعقل الناصح لا لا وهو تنيق ليقتنع ايامنا ثقافور الفاهله الله ثقافور وقوم ما تنفع على اي سريع يعاقبكم باذن الله في خير من احترامه اقول الله أعرف ما ما ما اللي اللي الله. أنه يالله وحده هو الحسن وأن أريك ما كان قليل بالرحيل ما كان تنزال لدارة وما كان الضواثون قليل بالرحيل ما كان تنزال لدارة وأنها وأن لم يأله العالم كبير من أسراع الله الكهلا ويستخلون نحظ أحراف يستخدم المتقحون وليس مقدار محمد في ذكر مقبل يحتفلون محمدا عليه الصلاه والسلام بل ان لو ترى عونه كله ما عدا من فاضت كانت بمطعر لا ابو لا سلامي وقلت عن محمد في هذه العروض بينما تجد الى هنالك هنالك هنالك وانما ترى ابو احمد وانما ترى حسن الاخرس وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذين نسل الله رف العالمين عليه الصلاة عامل الله ورسوله عن طريق ملك عن طريق كلا كنت لك عن طريق الوحي الذي أنزل الله رف العالمين لكانت اطراعي لكانت تنخل لكانت اخوار كبيرة لكانت اخوار القرارة على ما يقين بعد حردان وحواني بل لعظوا القبار أحيانا وَأَرَى عَلَى يُنْحِرْ أَنَّوْ كَرَكْهِ نحن نريدون أن الله حتى المعرفة ولكن هل الله نخلوق مثلنا حتى نستطيع أن نعرفه كما نعرف أبو ثلاثة الله هو الله الله رب الله بي أنه نحوذ السماوات والأول. الله خلق. الله, خلق. الله خلق بل نقص الله وعندما الله قال الله في كتابه اقرأ واسمعينه وصار على هذا الفنان قال يسعنا تدى القرآن القرآن في عربي قال يسعنا تدى القرآن في عربي أدرى أن تدرى اليكينا الذي درق قرآن في عربي احمع تألم الله في نيوه يعلم فلا جعب و هذا من هذا في يقول لي لماذا كان أبحاغ رسول الله الحبيل الثلاثة والسلام بل يسأل واحدة قريبة مع ابنه ولد يعني افتحه ونكد مصلد وطرق لأنه رفع في ديها دينية ونكترنا على حسين يعرف هذا الثلاث ليه بموجود أن أبحاغ رسول الله الحبيل الثلاثة والسلام مفكرون في مصفات الله ودات الله ونكتر ونكتر ونكتر ونكتر ونكتر ونكتر بعد كده قل أولا أحد هذا القديم لهذا رأي القرآن على مبيئا كما قلت لكم مرارا وعاكم أنت الحقوة لتقول علينا كما قام رسولي كما نشاهد من سبيل لا يكن واحدا منه تلوث أن ذات مرة. لا عن ذات الله الذي تسأل عنها أنت أحيانا ولا عن حقيقة الله التي تحاول أن تسأل أنت عن حقيقةك يقول الله عنه يسألونك عن temps يسألونك عن المحور يسألونك عن الخمر والماليشة يسألونك عن الطعر العرام في كل السيد يسألونك من بديكم الله عن قولها يساملك عن عازمة الإسعاد المتاعيد يسألونك عن لا gelsال الله المتاعيد العنادي الفقراء يسألونك عن اكتواء النار المتاعيد يعني بالقيام كان في عناك نقوصهم يؤمنون بأن الله ليس كنت في شيء فإذا كان لقد أخبرهم بما أخبروا في القرآن فلتفون عند حدود القرآن مصمعا منه وسفلت تقوصهم واشتراحوا وراحوا ما شكت عقلهم ما عاشت في عذاب القرق وعنع هسيئ الواتف بالإيمان هو استقرار النسيء ولذلك لنحقق للثريا لهذه التقراؤ والمثالي في اطلاق بعض وانا نتاولها ايام المركب بل يقولها غير وغير تاريخ الحضارات فالعرض حضائر امريكا كما يقول اعظم الادار حققت سعبها ايوه حققت سعبها وقت انضمنها حققت سعبها لتلك الكلمه لا تتحارب الى عالد رسول الله عليه الصلاة والصلاة الرجل كان يجد القوت كان في جراحة الزوجة كان يمز اولادهم يكون سوحا فلا يقلق ولا هو ولا يكون صيئا ما يليه الله كما يقول الناس يوم رطان ولا يكون حافظة تنترى على وقت شعاقة الدينة والصلاة فقط العليا ذلك لأنه من الزوء مما بجربته بيديه كل شيء وهو يعطيه إذا شاء ويعطيه ما شاء وبيديه ملكين السماوات وأمر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وعدني لكم الله عندي. الله الإيمان الحق من الأيواء العالمين وطرقني وإياكم إلى ما يحبه ويطرح والحمد لله وفي العالمون حمدا ذات من طلب مباركا فيه من السماوات والقرصة بينهما كما يحفر قنوات السلام علي خاطر المبنون وسيّل والذي آدم أجمعين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الذين احسدوا بهذه اليوم المبعد بالقرآن القاعد الذي عليه الصلاة والسلام ورجع الى هذا التليم اكادت من الكلسة بحور القرآن مكانش فيه في الاول عهدها بالاسلام ثم في القرن الذي بعده اقرأت سنة بحور القرآن اذا كان القرآن قد استطرع ان يصنع هذه الامة واحدا فلما ينجأ الناس الى غير الكتاب الى دواف العالمية يوم لا يالاك الكبر مع في في ومع ذلك لم تحقق الإيمان الذي كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وذذي كان يعيق أضحاب النبي رضوان الله عليه من بعد ذلك لأن هذه الكتب لا تأخذ من ندع أخير لا تأخذ لا من كتب الله ولا من خدمة رسول علي الله عليه الصلاة والسلام فلعل الله اراجوا بإيمان الحق برب العالمين فوان هؤلاء الناس اراج ذلك فما عليهم الا ان يستمعوا الله في قوله وان هذا خراف مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا الصبية فتبرق بكم عن سبيله فليحظا المسلمون ما اتترع عن سيطان ويحضر المسلمون ما جاء به سلطان المداد ويحضر المسلمون ما جاء في الناس من اشياء واعزاب في دين الله الاختاب الالامين فما كان عليك رسول الله وعبر من الكلمة المدهونة الكلمة الخاطئة كل الطرق تؤدي الى الله كلام تارس والكلمة الثانية اظن قال يا دكتور كي الله تعالى انصر الخلايق كلام طويل الا ليس معناك الا سبيل واحد قل هذه القديم ادعو الله على صحه راتي انا ومن تبعني وسبحان الله وما اعلم من شيء فالله سبحانه وتعالى اولى لاكون من شيء واصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه على الحق تنمون مستمحين دينا في دير القمعة ويا انك تريد ان اسمع بكرة انت الخطبة ويا فهدنا وقتا ان اشتع تسمعي دينا خطبة القيصة انا باعد لتغذي جنب اخر دون ما يشترق دينا كده الى انتحدرين المسؤولين هو دينا بطراحه لك قد لا انامه الا قليلا غصور سبيل ابدا واذا رأيت الدعوة في حالة ديناسي امه ما احاول ان اقضوا يا حقي يا ما قلتش يعني يا اخويا الخاط ان انا اللي ما تصدقش يا اخويا الخاط ما نحتاج الى قد لا قد لا يتعطل وهنحن الاحضره زي ما نقولوا اول الا ذاك من حفر ضعيفه اطلع واحنا بنستاذ زمن الخازين دي اول اسبوع كتاب في كل مره بعد الكتاب اللي جوا واخيرا وعادنا الله سبحانه وتعالى إلينا نعمل حصير من دار كل دهر حنوضت في نفس الشجاب حيث تحسيرها فقط من حصيرها في إناسة في الشارع هذا الحصير الكبيرة في الدارة هذه الحصير هذا الدنيا حصير وعلى الوقتين سعادة ثانية بعد السبطة في إنجليل فيه كثيره أول فيه كثيره أول يأول الله أحسن يولموز المطالي في قتال أثنين جاهز الجزء في سعادة الوفا زينا كله وانا ولما يقول شاء الله وانا وقت مقلت لعائل انا وقت مقلت لحم الله كل مالك تستعوه اللي عند الواقع بالعالم باع بي خلقه وصالت قد اتعاد بارده في تانسا وعا بي قاوة ملكي خاص بيهم اه واحد تاني يلا تعالوا معانا اخوانكم بتعملوا معايا التاحيه ومكان أسأل الله أن يتعلم صهر بالدعوة في هذه الفقر اللي تعدينها تعدين بلدك اللي تعدين عايز على نفعات جميع الله سبحانه وتعالى وعايزين نفعات جميع سبحانه وتعالى نعودين دعوة الله بالحق لنتخلص من الضبع ولنتخلص من الخرقاء ولنكون متحقين لعني الله رب العالم ورسول رب العالم انا ما لا احاول والحته دي ضاعوا يا اصحابي وعالم القدره المكتوب على راسي اعمل ايه الارقام ضاع وكيف ممكن تعملوا لو عارفين لو حدين عارف والله اثرت العادات دي كل فلوس وعامل ورق كل ده اصلا لله طالعه يعني احكي الحمد لله ربنا الغني وكافه وكافه احضر حاجه الدكتور بحص اديته ده بحص بحص في مقاله جديده جدا على الناحيه المريضه في التغير ما فيش ملينه خالص الا بالاضافه وانا عاوزه الثمان ثقه في الدكتور حسين لكن عايز تجيبوا انا اوضح حاجه الكلام ده خالص مطمئ يقول الشيخ تلكلاه ياخدت كيف ويأخذ عقول فعال كيف ومانا ناخدش حاجة ويأخذ الحمد لله وبعدنا كلام سنة ان اخدش حاجة اقول بنتي ما قلتها ان اخدش حاجة احنا كل ما قلت في من الله يأخذ العالم كل من اعزمان اقول ايقوم ايقومي ويقوميكم ما, ما تنسوش ان شاء الله طبعا صلاة العيد هتكون في مدان الجمهورية وطبعا عادينا العيد الكبير لإستحقه له التبكير العيد السؤال والعيد الزهر زال البنون فالإستحق له ان كنت عشان تجرب رفع في اما عيد الأبعاء لإستحقه الزهر لتقديم الخير الى من ينتظرون الخير سيدانكم ربطي وسائلنا بالحضور وقالوا معاً محيطاً وإياكم الى ملحبه واربعاً فعلى سيدين الضرائي والمعارضة بطول المسلحين قد تباهي بالحثمان علينا قد الله في العالمين أن يردك الزهاتي نحرة اللهم يردك الزهاتي نحرة اللهم أدهمنا القوة التي نردك عليها يا أرحمة الرحيم اللهم أدعى لنا يا أرحمة الرحيم اللهم انصرنا في جميعنا عالكنا ضد الخريفية وضد السهورية وضد فرحبين وارك العالمين اللهم ار mindrik الى الحق الذي يسحبه وبالتالي اللهم ما اجعل النظر عاديا على ا추نا Summit我的ال�� quite allahu ilan fundraising والصبي. الله سلم وبرك عشر محمد الو shouldn't Galaxy خez الجمعةtte في الوضيف الشيخ عقل الحذر وحد hurting nuestroبد على Ouais deshalb reality قليلا Congratulations من شهر الحيطة سنة أيضا كمينة أهل الحنوين الماضي وعلى